ويا سدينونك بريء في الثقل لو ع وَإِنَّ لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ عَوَاجِبَ كَفَرُوا لولا أنزل من إِنَّمَا أَنْتَ مُنْ ولكل قوم هاد الله يحلم ما تحمل وكل شيء حي